آه هل ترضى عني وقد فنا زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنا زادي هل للمسي رجاء في رحمة وعطاء هل تقبل الأعذار من مثل يغفر جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عن؟ فنازني اتيت بذنبي يا نور ارجو اعد وهل ترضى عني وقد فنازني فالعيون تناد من على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا من نجيت يا كريم عنت يا رحيم أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي فرض عنك يا الله هو كل أمالي أتيت بذنبي يا نور الفؤادي وهل ترضى عني وقد فنازادي أتيت بذنبي يا نور الفؤادي وهل ترضى عني وقد فنى